سبحان الله عما يطفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما ترئني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ عَلَانا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ٱدْفَعْ عَنِّي ٱلَّتِى أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَٰطِينِ 117. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 118. لعلي أعمل صالحا فيما ترفت كلا إنها كلمة هو قائلها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 وَمَنْ خَبسَت مَ وَازينُُ فَأُولائِكَ الذيذينَ خَصِ أَ فُشَعُم فِي جَهمَّ مَ خَالِِدونُون تَلصَحودُوهَهُم النَّارُ وَهُم فيِيهَا كَ